يا حنان يا منان يا قديم ا ل إ ح س ا ن بحر جودك مليان جد لنا Oh yeah! ガバリア الا يرى من الله رجال الله من كل ذي قلب منور مصطفى من جميع الدنيا الطيب مطهر الا يالله هدي نظره من العين الرحيمه ك شركه الهدى شركه د ط و ي ه ثم ط و ب ا لمن م ن ه ا ت ح ض ر و ل ه ا وفي طاعة ا ل ر ح م ن شمر ا يالله ب ي 「ありがとうござい